أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى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 في يوم كان مقداره ألف سنةٍ مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أَحْسَنَ كل شيء خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين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 نا على بل بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بِكُمْ، ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا, فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها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 جزاء بما كانوا يعملون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الماوى نزلا بما كانوا يعملون وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُو فَمَأْوَهُ النَّارُ كُلَّمَا كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوَقُ عَذَابًا نَارٍ الَّذِي كُنْتُمْ بِي تُكذِّبُونَ